بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمد العزيز ورسوله أن بعد فإن أصبح الكلام كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار درجة نفرع الشرشان سرع آخر وهل يجوز اتصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قوله يعني عند قول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 فيوندي كنثواني لي كان شرني او فالذي عليه صني هو ابي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الاماكن او كي امامي البخاري عمل امامي البخاري للصحيح دا حديث هنا هو الجري قرشي كي حديثك هنا واش بالجاب صنيع بخاري واما مسلم امام مسلم الصحيح ذا فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه حديث يقدر شنوك جاي هنا بمتابعه اگر هناي لشنو كتريشم دواري يعني هنا يعني اختصار هناك يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجهه كثير من فصائل المغاربة لبرأمه كاريكاتا عندك لا علماء مغربي وكو مازاري وكو قرطبي القاضي عياض ووالدبي أمانة ت يعني ترجيح صحيح مسلمين داويس البخارية واستروحا إلى شرحي آخرون عندك تعيش باشا كمزنيو شرحي بخاري كان يعني زائر مصاحبونه زائر شو بقولي بلاه أنا وعسان بو كل شرحي بخاري يمكن شو كه كل حديث يج لا كل شئ نكحات بيد بكمليها تو أوق أوانية كلا بخاري ده حديث واهيلا مثلا حدش عند هناء وجهري بسند يج يا فرشيك له هناء كه عنده جرانا بوش الراحة بلى مسلم واني وأصرح إلى شرحه آخرون للسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطع. ولهذا رجحه. كثير من حفاظ المغاربة يعني علماء المغاربة كلنوم هنا فأنا شرحي مسلميا بلاوة عسى تربوا بشرحه بخاري شو الكبخاري تقطيعه كذا بخاري اختصار كذا وقت مسلمي إمام مسلم كا حديثك لك هنا هناوة حديثكاني لك شو هناوة مام بخاري لشنشوا لشنشونك حديثه هنا و في اماكن متعددة بحسب حاجته إليه بلان او نه بدی من بخاری خو اختصار حدیث بکد خو بعندن بلان له هر شون یک پارچه ل حدیثه گهینات بطریقی کی جواده گهینه اولی همان سند پر من له حوت شون دید هر جا علی کوتی شی هنه خو مختصر گه خو مختصر نیه شیوخی روات هر راوی هر شی کی روات کده بخاری وینه ابو امام لا عبارة الكثير ووادي اكتبي كمختصرة كل شيء بخارية بس وانية لكن البخارية يعتمد على الرواة تقريبا لكن البخارية يعتمد على الرواة ولا اكتفي شيء وادي على كامام مسلم بجائز يزني واحد اكتفي وها عشان كني يعني جائزني بلم امام المسلم مش بجائز يزني اختصار ثم المسلم ليس ممن لا يجيز ذلك وزورب المحدثين ميشاكم والمحدثون يفعلون هذا كالترمذي والدارمي كابوئي كإمام بخاري كاد حقيقة تقطيع خويني اختصار خوي نيه تقطيع حقيقيته هو أن يؤتى بعض الحديث في أكثر من مكان أن يؤتى بعض الحديث في أكثر من مكان بلنفارش حديثيك لشنشونيك دباركي أو تقطيع أو اقتصالي حقيقيا أما حديثيك في رواة روايات بكي في رواة روايات بكي أو تقطيع نهيك بخاريك دوية رحمه الله وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا وعلى هذا المذهب يعني جائزك اختصار حديث بكرة أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الآئمة علماء حديث لسر أمامك اختصار حديث بلسة والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا برواية أخرى بروايات أخرى تاما وأما إذا لم يرد تاما من, من طريق أخرى فلا يجوز كاتقالي من اختصار حديث دروسه وعيش علماء لسل مقصود كامياء مقصود أوياء اقر حديثك برواياتي تلها بدريجي حديثك بكعمليات بي يكيك بيت أو حديث دريجة بككورتير رواياتك او اختصارها يعني هم دائما بقيت ينا هم دائما بان بمرج متعلقنا بيكوة واما اذا لم يرد تامن من, من طريق نحوة لو ما قلت حديثك بكاملين نعتبه فلا يجوز بونا منا اقر اقر حديثك كثك بيستي راوي من الرواة حديثك بيستي مقطعك كسيت الروايات نفسه خوي الشيخ هم دائما لويك بيستي هم دائما كثمانك هم دائما مش هايزنين مجرد إزني ما فينا مطية اختصار أم تدرك كتمان كلامك الحديث كه خوي وارد بب طريقه كثر بتمام أم أشياء لشئني كش بيفيست أشي خندق لو حديث الرواية لكالشئني كثر لمناسبه كثر أنا في طريق اختصار الحديث ما درسته وأما إذا لم يرتم من, من طريق أخرى فلا يجوز لأنه كتمان لما وجب إبلاغه إذا كان الراوي موضع البتمة في روايته فينبغي له أن يحضر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما أقر رواياتك كاملة طالما كثيرا بلو رأيانيك و يعني يتهم أو كاتب رواياتك لأن لا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع يعني أقر مختصرك كثيرا كثيرا لا باورتك لا ونبي لا بإختصارك شوك اتهامك ريت أو كاتب رأيان شي زاد ونقص بشأنك بالذيجينات بشأنك بالكامية نابية أو أخطأ بنسيان ما سمع لو لوانيك سيتيامي أقل راهيك قوين به بشأنك بالكاملية نابية لشأنك يشبناك فيه نابية أو كاتا على النسيق على الأمر راهيات مضطرب جالك بالذيجينا جالك بالكامية وكذلك إذا راهه مختصرا بخشي التهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك ونقل وي با مختصري روايتك هل مختصر. روا بمختصري وكذلك اذا روا متصرا جالك كثير شيءته بالتمام روايتك او لو كسانية يتاهم ربما يتاهم هر نادي لو كسانيك و يتهم ناد جالي كذب بشيطة وبكامل روايتي كذبك هل يتهم ظاهر يقصكي شيخ شاكر اهو عفا ينبغي له ان لا يرويه تاما بعد ذلك اما قول الشيخ الباني لحاشاك الله سلام قولي لا ارى جواز هذا يعني اقر بمختصدي روايتي كذب بكامل ايش بيستي بابا كامل ايش روايتي كذب كو بيستي ناد بل روايتي ناك لا أرى جواز هذا بل, عر... بل عليه أن يرويه بتمامه وإلا أقل, كان أقل رواياتنا كان فإنه داخل في وعيد كتمان العلم أو كاتا كتاه رشي شارد نوي علم ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة نابع لفلوي أترسية إتيام بكريات أو علمي كأي بي سي أو حديثي كأي بي سي إذا كان يعلم من نفسه الصدقه أقل خويت ولكن اصبحت رأس الله صلى الله عليه فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرسه على روايه حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه روايه الله وسلم يقول ان الله تعالى ولا هو هو هو هو هو على دفاعي هو هو هو هو هو هو هو ما دام بيستيبا تماما بيبا تمامي شريعاتي بكاو الجيون ذاتا اتهام حوشي اتهاميكا قال ابن حاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثماء ونحوه ابن حاجب رحمه الله حذفها اختصاري حديث بلستة للأجزة وريني علماء إلا لكاتك أقل حديثك مثلا غأيت يا أبو يعني استثنيت يا أبو وهر وهاء كوموليك أدواتي تر وكو أوانيتر فكو غايوكو حتى وكو إلا أوانا كما في قوله صلى الله عليه وسلم فكو شيخ الباني لحاشا كان منيهنا لا ترمجمرة العقبة لا ترمجمرة العقبة أصل حديثك حتى تطلع الشمس. اثنان يبلي لا ترمجمرة العقبة أم أم أم حديث حذف كشوكا فما لنهايته ومتعلقة غاي وبحتى حتى تطلع الشمس يعني منع رمي جمرات بس لا وبشيوة بس لا وبغاية فكش لا ترمو جمرة العقب فلا يجوز حث ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس وهو حديث صحيح مخرج في الإرواق ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة حصنا حديثك وايه فبيت بيأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته اختصار حديث كتاب كما بنزنيا فلا يجوز الحفظ بما بعده وهو قوله إلا المكتوبة وهو حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها بمعنى أجد زيادة كهبو حذف كتاب لا بروشك فيها فهذا سائر. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث الى شك في وصله بون هنا حديثك كشكي هي لوي كوا موصوله موصوله يعني شيء انت تريد بلغني قطع يعني متاكد مني قطع يعني تبوي أصلك كذبي يعني شو قال كوا سندني بل كان أقطع أسناب الحديث إذا شك فيه وصل، وقال مجاهد إنقص الحديث ولا تجد فيه، أصل نقصانة، أصل نقصانة، أصل أوه يا كتُشيا، تُشتكى من بيضه، بُوه الحديث ولا تجد فيه، يعني الحديث كم كبر ولم زيادة مككاته كشك يا كده يا أو كانت تاني اختصار ده كي بلام شيء زيادة نكي أو فرع ششم بو أما فرع حوتم فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية يعني طلبي حديث أبي نحو صرفه أوانا بزانة لغة بزانة أجنا يعني محدث يعني بغلين طلبي حديث أقل عربين الزانية وكاتناته يتحملوا أدائي حديث وكاد قال الإصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية ان يدخل في ق... ان يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار اخشى عليه يعني على طالب الحديث هل رسم كفك حديثك وكاته حديثا خينا حديثا مسلم حديث الله تبارك اجا عربيه يعني نحو صرف وانا نزانه بشيت المع أم ام حديثك في غبي صلى الله عليه وسلم فرميت من كذب علي متعمد كنسيك بقى مقصد لو بنا ومنو بكات او باشني خيل عقلياري كان فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن كلام ابي خوان صلى الله عليه وسلم لحني لحن بكانين نحن مليتي لا شيء مثلا رفع ما هو منصوب ونصب ما هو مجزوم مثلا وجر ما هو مرفوع يعني لحنه ليس بالفصيح نضرب بلى خلق الله خلق الله إن الله يأ إن الله هو آية جريك مو إنما يخش إنما ما إنما الله من عباد العلماء إنما يخش الله نبي إنما يخش الله ونشذاني معناك إنما يخش الله من عباد العلماء, العلماء يخشون الله هذا إذا ننصو بي كابوناك للطلبي حديث نحو صرف نزعنا ورفع نصب جر وعلوم عربية نزعنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن قول الشيخ الباين لحا ولا ولحا شي دوام ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أو ينبه أن ينبه على ذلك جاء رواحي حديثك رواياتك نازل حديثك بونامنا يعني أو باللفظية يا بولم نو كان تنبيه ذي بولم علي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال يعني تنبيه كذي أو كأجل تنبيه كذا ذكر ذكر أو عهدد بلسان مني وتعاونا ما جاء فإنه إذا فعل فإذا فإذا فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصف أو الزيادة إذا جاء من طريق راو سيء الحفظ فتأمل بولم جذكري نقصك كي اغلم روايات ولا غير روايه كتلا تعرضي كدا او كاتبه اساني حلك لي بو او كسكايا وجمع كات و اما تصحيفو و فدواؤه ان يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين والله الموفق تصحيف او تحريفيه او دورانكاليه لا كلمات دروسه بين يعني دواء وعلاج او هيك حديث لدمي علماء ورغلي لدمي مشايخ ورغلي عشان كنتو اخذو يخنيتوا ولا ولا شت بغلط يخنيتوا طالما لدامي كسه كايخنيتوا بوخ الشهر زاي لو تغيير تحريفيك روادا دائما هالكاسي علم من الكتاب فيل بالسريع أخطاءك، تندين الفض، أجورد هاد جهريب الشواذ ذيك، والله ما قدر لكس الدم كسي مدخين هوريك، إذا كسي خوي مدخين لحدي اي ايفيسي سي ليه كله أخطوته أو غلطة ناك، أقل بيشي كي، كم تنين غلطتكي؟ كم تنين غلطتكي؟ وأما التصفيحه، فدواء ونتلقاه من افواه المشايخ الضابطين. الشيخ يالباني رحمه الله عليه هذا قبل البدء أي قبل القراءة على الشيوخ يعني تروي كم جاركاتك بس كي تحديث تسمع العالم المحدث يحدثك يعني يقرأ عليك يعني يملي عليك تسمع أي نسيت أي بسيت سيت وضبطيك طرق كاته تقرأ على الشيوخ أما بعده فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف بل لعله خير منه كتابك كتاب رقيه خويني توا كتابي الشيخ كايخويني توا هو اصلا أجمل نسخك إيش مقابلة لادب في نسخي الشيخ كا كاتا التصحيح رو كابو التصحيح كير ودا تسمع من الشيخ يعني بويضبطي كي واما اذا لحن الشيخ برا ما قال الشيخه كله هني كد شو نخويني تو توا تواي خويني توا واما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرويه السامر على الصواب افن راي الجمهور راي دوم مو شويه واما اذا لحن الشيخ اجى الشيخ نحني كده فالصواب ان يرويه السامر على الصواب الصواب كده ما دام زاني الشيخ غلطي قدوه بس غلطك هنا شي شوني غلطينا كذلك صوابكا أزاني صوابكا أضي وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجنبور وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمل عبد الله بن سخبر أنه ما قال يرويه كما سمعه من الشيخ منحولا محمد بن سيرين وعبد الله بن سخبر أعلن شنو اي بي سي للشيخك حلوا الشيو حتى ما غلطيش بي سوتا هالبرك وكو روايه هو روايه شلون يخبرته توج وايفينته قال ابن الصلاح وهذا غلول في مذهب الاتباع اللفظي مش اما ذهباه مذهبك او الغرو زائد روايه ليش انتوا اثنين لفظات شنو انتوا زاني غلطه يتوفقوا يمين خنوا كلمه كشيخ غلط انت وعن القاضي عياد إن الذي استمر عليه عمر أكثر العمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصل إليه ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيه على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموط قاضي حيال الله اويك أويك زوار بي علماء لسرين بردوامش بونا روايات شون بوبوشي روايات كان أن ينقلوا الروايات كما وصلت إليه ولا يغيروها في كتبه يعني لنا وكتب كان يانا دسكارين مخطوطة كبكان دسكاري كتب كبكان دسكاري حتى في حرف من القرآن استمرت الرواية فيه على خلاف التلاوه ونمنا حتى روايات قران قراءات قراءة بشيوازي قرآن هاتوا قراءة هيك قراءة بشيوازي كراتوا يعني او قراءة نقل اكا نوكوكوي ببيع وعش ذان قرآن وانيه ذان قرآن او متواترة وانية نايل بن قراءة بقورن بل ما دم قرآن متواتر مخالفة بين أم قراء او قراءة او رواية بقورن رواية, رواية قرآنية ناقورن بالله ما تلحها شيكا تنبيه لسريك ألم ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموط لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواش لكاتكك التحديث ذكرت تنبيها مثلا واهت وظلم صحيحني واهت وظلم صلاة فلان ينبحاش ومنهم من جسر يعني شجوع يعني وشئ يعني وكو على تغيير الكتب وإصلاحها حتى عقل كتبكي شي مقتوطي شي بدس كبه غلطي شي تابت هاتش غلطيكي لنا وكتبك الشاككات ومنهم من جسرة من الجرأة الجسارة من الجرأة على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكنان الوقش لكثرة مطالعته والثنانه كابلايا كزوزو مطالعة لها معلومة كان شار هالجولة تحريف تلحيني قابل اذا اني غلطة بيئي قورت تسيقي بقويها اذا اني عوش كلميها صوابقيش تي كترة قوري بدي. قال اي ابن الصلاح وقد غلط في اشياء من ذلك بلام لقل اوش هادشان يشتر زاجبو بو شارزاج بو بلام هندي غلطه وكذلك غيره ممن سلك مسلكه كثاني تريشكا همان مذهبي أميان أبوى كمخطوطي شانقوريوى كات كبينيوى أنا غلطي كتيايا تحريفي كتيايا تصحيفي كتيايا بلان كوشون تغلطوا قال أي ابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح باشتري شد أويكا مخطوط وكوخوي روايات بكي حتى غلطي شا وكوخوي رواياتكا بالله أملحها الشيكات ويتنبيه بدي لأن لا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع لكاتك كتحديثك يتواني باسك لفظك بخلق باسك يتواني بغيام لفظة صوابني وكو خيبي خيانواء بالله أمل صوابه كذا صوابه كذا وكو حديثك يأمره يندوني بلوخاري يندوني بلوخاري كما يقدمه الفاحل لعند روايات الفجل فجل فحل هذيك روايات وواحد واحد و... هنا نفحل في فجل الفجل شو راوت هنا الفجل البقل المشهور هو درسيه كما ما ما بنكيه ثينو عثمان شي وثمانه في الاصلي حديثه كبروين كما يقدمه الفاحل تفسير هناك شو كاعد شيء احنا بويا شو كاقد مخطوط لا او كانت جرؤت يقلا يخلط بلسكا والاولى سد باب التغيير والإصلاح لألا يجسر على ذلك من لا يحسن بويا كسانا قلت أنا غلطة كان هالا أخويا أنا بشي مرد أنا كان لما مزام غلطا بيقور مخطوطات التلاف وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن اباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل لعبد الله عبد الله كريم احمد رواد كلاوكا امامي احمد كاتي كاللحنك يا يا لحنك لحنك اشي اشكال بوامك سبيزان او غلط كا اي غورك اسكاليا كالبالونك لحنك خفي بوايا سهل بوايا او كاتي اسكالينا كده هيشترى ويسكت عن الخفي السهل الشيخ الباني رحمه الله الله وهذا هو الأرجح عندك شخص زور واضح بقرة مخلوطكش بقرة مشكليني بلان غلطيك كواضح نية بس كلامك. كنت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبيعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك هيا العلماء كاتك لحنك بني وحديث رواياته وشيخه التكدوى ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ذلك ترك رواياته عن أو حديثي التكدوى لو كثر رواجته بوه لأنه ومعي لكي لأنه انتبعه في ذلك أقر وكو خوي وبمنحني رواياتك في غمبري قوة صلى الله عليه وسلم لحناك وأقر رواياتي شيكا لحنا لابد بيتنحك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب أقر وكو خوي شيء وكو لحناكيش رواياتك بصواب تغييرك وروايتك، لن يسمعه منه أبو أبيت الشيكي بمالحوني في غنبالي أخواته صلى الله عليه وسلم لحنين كذواء لس كالي لم يسمع من شيخه كذا أبيت الشيكي شيخي ألفاني والخطب في هذا سهل والخطب يعني الأمر في هذا سهل يعني مسألة كمسألة قرانية قد شكبار روايتك فليروه على الصور من ينبه على ما في سماعه من اللحن بعد تصويبك صحيكا ثواد ويتنبيه بدأ. أمش جمع لبين هذا الشيء فرع هاشتان فرع وإذا سقط من السند أو المثل ما هو معلوم فلا باس بإلحاقه وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس على الصواب وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح أقلّى سندّا يانّا متندّا سقطّبو كلميّا قلّا ستايّا كشتّيكا وتخوّاري يعني مسح بونما بلان أجزاني بونّو شي كوتوا أزاني كلمة كتشية كوتوا أزاني جملة كتشية خايديني أتوا بجاري كترقل شي كلمة كبنو سيتا ويارستك كبنو فلا بأس بي الحاقي وكذلك اذا درس بعض الكتاب سنه ذكر صقد بيت ياما تنك صقد يان كتبك الصراد التواب بعضك لك اذا في ديرك الصرار ان درس يعني النح فلا باس يعني قيد النبات وتشكل شجره تتربط تنظيمين وسيطه فلا باس بتجديد على الصا وقد قال الله تعالى امجد لك والله يعلم المفسد من النصح شوك اخويا تعالى بخويا زاني شيء نيتي خلاب بشي نيتي باشا كيت شاكا كالا كيت خلابها كالا توكاتك شتيقة زانية ينو سيتوا هما إصلاح هما إستاذ نيتي الشيخ رحمد محمد شاكر فرمي إذا وجد الراوي في الأصل حديثا <تصفيق> فيه لحن أو تحريف أقل راوي لأ نسقي أصل حديثة كبيني لحن تياي يعني تحريف تياي فالاولى أفضل ويا شبكات أن يتركه على حاله وكم خوي بما لحوني بهن بهلت ما تحريف تياي بهن بهلت روايتي كات فالاولى أن يتركه على حاله ولا ميمحوه ليس رتوى وإنما يضبب عليه إصلاحه يضبب عليه ثم تفضيل شيء نسيني سريحة في شيء صادق عندك رأي كشيء بوإصلاح لسر او كلمة كواه مبهم معناك إديارنيا ملحونة محرفة سري صادق بكو شو الحاشيكا صادق أبو نسى ويكتب الصواب في الها مشي وعند الرواة يروي الصواب من غير خطا كاتي فيش كرواياته كي نحن كروايات مكة كانت الصواب أو رواياتك ثم يبين ما في أصل كتابه أثمان صوابك رواتك وتنبيه جلسة الأصل كتابك خد لله وإنما رجح إبقاء الأصل بوتي أصلك بمنع لأنه قد يكون صوابا لو ستو أن زاني علم فيناش او كلمة ببيه أو كلمة ببيه توجيهك القرية معناك يخويها بيه لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدرك الرأي تفي نقيش تبي ففهم أنه خطأ تواب زاني غلط لا سيما فيما يعدونه خطأا من جهة العربية وتائبات لا سيما يعني خاصة لو كلمتانا ببعبتانا ببعبتكا لاروز ما نوانيو تلك لكثرة لغات العربية وتشعبها يعني كلمة واهية كلمة واهية بونا حرف كان قلب فكان يعني قلب ولم يجمعنا قلب ورمنا جذب لقد جذبنا هذيك يجمعنا جذب جذب جريوة هي نهق لقد ناقة يعني نزيل لكم واللغة العربي زور يعني بويا طوب غلطة جريوة زاني غلطة لو غلطة معناك شال قال ابن الصلاح والأولى سبدوا باب التغيير والإصلاحي لأن لا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين باش ترى ويا عند رقائدات بخلي بس كالي مخطوطات نكري وإصلاحي تيانكي لخودي اخوي اشتنا نسيبو اوي كساني جرأة فيدانة كان وشالة زاي جنين بس نوش تيب كان امرش سلامت ترى سلامت ترى اشتقوك اخوي وايش باش لسري بدره لحاشي كان لسري قصده كده ثم قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسدة قد ورد في حديثة أخر اشتك بكتاب بلغة بدسة و ببقى قيدينيها اكي نابا ببقى بلغة هالخطوة بتشيد نفسك هالخطوة دسكالي كي نابا اكا دسة اشتك بدسة و ببقى بكتاب بلغة لحديثة 3 و حديثة هاتبة 2 فإن, فان ذاكره فان فان ذاكره يعني الذي يذكره امنوا من ان يكون متقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقل تمك اجر كسب اشتكى كلمه كتيكشوا اصلحه يذكروا شيئا يعني كاته يصلاحي اكي ويشته ذكره كي يبعثي اكي, أكي ماذا دليل يكد هيا لبربوني دليل يك نادي تكسيك بنافق غنبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر كده فإن ذاكر يعني فإن ذاكرا ما هو صالح آمن من أن يكون ماذا دليل هيا آمن من أن يكون متقوّل والله ما قال دليل يك نادي ماذا دستوها لأخوته بشي دسكاري شدك وإصلاحاتك او كاتله وانشي بناو في غنبريه صلى الله وسلم اشتيك بلي واش لدي امن من ان يكون متقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن يقول واذا كان في الكتاب سقط اقل مخطوط دا لكتير دا سقطه اشتيك دير ديريك سندك حذفه وانمنا متنك متنك حذفه سراوة وانمنا واذا كان في الكتاب سقط ما يتغير المعنى دي كلف ضبن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتبانه بون من ذلك ابن لبيني كروباوكي إيش معناه ما وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقنا أن السقط الصهون من شيخ يعني ك أو السقط شيخي يعني هل معناه ما يقول البلاب تودرون يا بيدك سقطك السقطي كالشيخة كيخوتوى كوتوى شيخي شيخة كذنح ينابئتي مسخيفي أشترهية وأن من فوقه من الرواة أتى به وأن من فوقه من الرواة أتى به وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذا روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عرى عن عمرى عن عمرى تعني عن عائشة ها هي كدوى خطيب بغداليشي كدوى كانت يقول عمرى والرواية كدوى عن عرى عن عمرى أنها قالت كان رسول الله هاتش الذكري عائشة شنا خطيب زاني بأيتي عمرا ما بستي فيه شي عمرا يكرويك شي عبد الرحمن تعني عمرا عائشة لفظة شي زياد كدوه تعني عن عائشة مك عمرا خويله في غنبر صلى الله عليه وسلم روادك سما السقطة بس لا ليش يعني لبيني عمرا لبيني في غنبر إخوهات صلى الله عليه وسلم بلان زاني بأيتي اما سقطي تيايا بأيوتيتي عن عمره تعني عمره عن عائشة يعني عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه فأرجله شمك عمره هو كدوه في غمره خاصه صلى الله عليه وسلم عائشة وينكدوى سليلة لعائشة نزيكدوى تواب قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي خطيب لا نسخي ابن مهدي عبد الرحمن يقول للمهدي عن عمره أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة لن نسخه في عبد الرحمن القرى مع الديابات عائشة نعم. طرام الله يقوم زياد من كدوى إذ لم يكن منه بُدّ يعني عوض إن شارنا تارخه وقابلة عمر كان رسول الله يدني إلي رأسه عمر أبليك شعب الرحمن نعم والزور واضح إذ لم يكن منه بدن وعلمنا أن المحاملية وذلك معنى أن المحاملية كذلك رواه محاملية روايتي كذوى يعني ذكر عائشة وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر يعني ابن مهدي وقل ما فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك شنك ابن مهدي وإن أتوقف ولكن هذا هو المنكر فهو يجب ان يكون ويم هو المنكر الذي يجب ان يكون هذا هو المنكر ان هيذهب بتقطع او بلل او نحوه ذا روايه لا فريك لا فركه ادري بدون عندي شرح قال شبل فريه بونمنا قرتاوه عندك كلمه ورطه ينترب بونمنا هذه خره كشتك وتصيري او نحوه بعض الكلمات يعني درس من كتابه بعض الكلمات او شك في شيء مما فيه يعني نشتك الجمانيه او مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات غيري خوي ام حديثي روايات كدواء من الثقات وطمأن قلبه الى الصواب خوي شكيه بلان ثقات روايات كدواء هاجذانب ونمنا ثقات فكان تواوا جاز له الحاقه بالأصل أو او كتاتوانير دسكاري اصلكي خوي بكاد ضلي بشي مطمئن كل البلاستيقات هي ليبينون ويحسن أن يبين ذلك ليبرع من عداته بعشر شوية كبيانك بلام الصلايا وبلام بينيم لا يستفيد فلاني يالك تبي فلاني يان لحديثي فلاني وعاتو من زيادة بوينبا بوينا غلطك لويش غلطك بوين, بوين أجبينون سد هذا الذي رأى هو علماء الفن ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته هذا الذي رآه علماء الفن والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي أن الواجب المحافظة على الأصل شيخ أحمد محمد شاكل الله أما رأي علماء أبوك كباس مان كد ألي أويك المنعي بينام لهمو أم شرازاني كباس مان كد وإيشي شي فيه كاملا من سينكان ملبحثكان ما أبيش يد أبين مخطوطةك وخيبي أن الواجب المحافظة على الأصل أصلك خيتشونا بس كارينك. طالما تشوف مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب يعني لحاشك أبوه إنه حتى حتى صدق بولز يابي مك. إلا إذا كان الخط واضحا إلا غلطك غلط شزور واضح بو ليس هناك شبهة في أنه خطأ. إيجقوا معنى فشوف هيك جذوليك نبوك هاليه فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصري اداء الأمانة الواجبة في النقل أو كاتا الصوابكش لتيحي صوابك اللي حاشيك الصوابكانو سيد عفوا بياني شي صوابكش كيد علي بيشتروا أبوا من دس كدوا آآ أجينا خويا وشئنا بوا من سابقًا إسماد كدوه التثبيت كدوه وتجسدو خويا شتى كتر بوا أدعى للأمانة الواجبة في النقل لحاشك الشيخ الباني عليه هذا هو المعتمد وعليه أحمل كما سبق فرعنا آخر فرعٍ, فرع نوعان وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر رأي كتياك حديث روايدك ندو شيء خوايان لزيت لو وبين الفاضهم تباين تنيه من لفظ كان يندا اختلافة تباين اختلاف فإن ركب السياق من الجميع فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الفقي حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيره مع العائش وقال كل حدثني طائفة من حديث فدخل حديث بعض في بعض وساقه بتمامه فهذا جاء السائخ فهذا السائخ جوابي إن شرطيك فإن ركب السياخة فهذا جاء فهذا السائخ يعني حق الرائع لدو شيخ ويانا الزيادة لواء روايات اكا حديثة روايات اكا او ايكا وار روايتي اكاد هالي شكيان حديثة اي جيرنو بلان برق جاو ازيتيها هيا وبينها الفاضيين الفاضي تبايا واختلاف اقل يكس سياق دروسكا يكس مثل دروسكا لبينها الهم يعنا فان ركب السياق من الجميع وكو تون امامي زهري كدويتي في حديث الافك حديث عايشة حين رواه كاك الروايتي كدوي عن سعيد بن المسير وعروه وغيرهما عن عائشة لسعيد وعروه وغيره وان شواء لا شفاء كثير ربايتهم طبعا لعائشة لدواي اوي كوايك سياق دلستان بلام بيش اوي كدسك بس يا سياقك الله يقول وكل حدثني طائفة من الحديث هالي ايش بره ايش مماز كده دياليش هناك اماني شي شيء ويعني شيء. الفرق كان يشان جي اوازا فدخل حديث بعضهم في بعضهم كابو نزل كام ما تمهي كام يعنا وساق بتمامه وساقه بتمامه يعني ساق حديث عايشه بتمامه فهذا سائف فمجائزة فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما وكشون يسا إمام بخاري عفوا إمام الباني شي كدوا مختصري صحيح بخاري والي كدوا يعني حديث يناوى أصلي دعاء الروايات تري إلى أطرافها كان ثلاثة شيء كدوائه ماو كديسه ماو حديثه كوقسه أنا جبني بس أنا حكام الجنايز حديثه كسير كي يعني أو صحابي أنا عندي برضه وفي روايات برجت ليتها عندك مقطعات ليتها حديث كان كريشة هم مثلا فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتحديث واخبار وانباء ويذكر ما من زياده واخبار ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتحديث واخبار ونباء ويذكر ما فيها من كان وكو وشبكي وذكري لك وهذا مما يعنى به مسلمون في صحيحهم ويبالغ فيه. ما مسلم زار جرع معك يعني بان من حدثني بالله حدثني حدثنا ذا حدثنا اخبرنا اخبرني اكو خوي. واما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك يعني فلا يعتمد على ذلك البخاري زار زي بون عادتها حدثني حدثنا سمعت واخبرني باشتلاليك واما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت اليه وربما تعاطاه في بعض الاحاين عند جارج أيكات عند جارج إفراد جمع أو نجاء كاتوا والله أعلم وهو نادر بلام كم جار إمام المخالين أو إشلاء كات كان فرق لبيني أخبرنيا حدثنيا أنبني أو نبكث أن تالي ما شاء الله